ليم رجوانك يا مولاي علقا قويا تعب بابك وشوف لي فيك يا ربي نيلام ليم رجوانت يا, لي يا مولاي تعبت بابك وشوف لي في يا ربي يا وينت يا ربنا وينت يا ربنا أعلم بما في الطوين قد إقداري بما في الضيور والخفيين والعصينا والعصينا والعصينا وسرنا لها في الطريق العكيّن بني لك جود بني لك جود قل لك جهد يغفر ذنبنا والختيام وإن عصينا والعصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكي فلا نكدود يغفر ذنبنا والختيان تحت بابك تحت بابك فتح بابك وكل منك يبغى عتيماً يلا سنبنى نهج الطريق السريع يلا سنبنى أصر بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب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 waslih urana waslih urana waslih urana ya rabana ya allah ya rabana ya rabana watwiya waqina وكفل ربنا شر الهوى والدليل واندعيت واندعيت واندعيت أهلي ودك للعطايا السديا واندعيت واندعيت أهلي ودك للعطايا السديا Izinkan mizlamu nafik hukum dalam meringan. Di kafanmu, فيك من ومعهم في الجنان العليا او فيك ومعهم في الجنان العليا عند طاه النبي المختار خير البريه عند طاه النبي المختار خير البني عند طاع النبي المختار إن طاع النبي المختار خير البني عند طاع النبي إن طاع النبي المختار خير البريان بختنا بالنبي آه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا لتعكب تجي في الحال في الحال من نهبتيا وإن دعينا وإن دعينا أهل يزيل البليا ولفصلوا ولفصلوا ولفصلوا عليه إنه Iman la la la la